মুফী সু সুমুখীন হৈসম ওম অশো হুম অপৌু হুম খুম স كاتب واقام الصلاه واتى الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجبه حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون